الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 113. وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة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 121. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 122. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 111. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 112. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 112. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم 115. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 111. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 112. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا 113. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 إن الذين يربون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنة لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إديه وفِيهم اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَةُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ 129. أولئك مبرؤون مما يقولون 120. لهم مغفرة ورزق كريم 121. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 121. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 122. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم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 111. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 112. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن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 أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم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 وَلَا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 110. وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إِيَّاكُونُ خَطَرَاءٌ يُغْنِي مُوَالَهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَاسِعٌ نَعِيمٌ وَاللَّيْسَ تَعْفِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِكَأْلٍ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 111. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 112. مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا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 111. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 112. الله نور السماوات والأرض 113. مثل نوره كمشكاش فيها مصباح المصباح في زجاجة 129. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور 111. يهدي الله لنوره من يشاء 112. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 113. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 114. يسبح له فيها بالغدو والآصال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 124. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 125. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 121. قَدْ قد علم صلاةه وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 122. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير 123. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 111. يكاد سلا برقه يذهب بالأبصار 112. يقلب الله الليل والنهار 113. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أربع يخلق الله مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير لقد أزلنا آيات مبينات لقد أزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 121. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 122. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. 129 أفي قلوبهم مرض أم أَمْ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 120 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 111. يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 113. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قُل قل لا تقسموا صاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 118. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 119. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وَمَا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 118. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 111. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 112. يعبدونني لا يشركون بي شيئا بَعْدَ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 114. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبا الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبا الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤاهم النار ولبأس المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 119. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الإشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض 119. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 110. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأزنوا كما استأزن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون لك حم فليس عليهن نجناح أي ضع نثيابهن غير فليس غير متبرجات بزينة